تركت طريقي ولا لم أحيت عزمت المسيرة بعزم حديد وودى دنيا يا قلب منيب فوجه طرفي لأرب الأسود فوجه طرفي لأرب الأسود قراني يا دار أهل السقاء عليكم مهنوا إلى الملتقى وبيكم سوق إلى الملتقى لجن تراب مرفور ودود لجن تراب مرفور ودود ووسعتم مدن جرا على الخضر تراق جلسترا فمجت بكا السرى بدار الخلوط وقلت ورقانا بدار الخلوط وقالت بني يا فؤدي حرامت من الانت في الدار لما كبرت اتذكر جوجا جميلا ارادت اتذكر ليلا حديث الجدود اذكر ليلا حديث أيا في دون فقلت اها امتي صيهانا واخواننا في ظل العناء بتبا حياتي حياه الفقراء اذا لم اكن من عباد الجنود اذا لم اكن من عباد الجنود وصيرت رحي باكر جليل لارض زين فذكرت امي وقلب الالي فهلت دموعك بالخدود فهلت دموعك بالخدود وقال رفاقي اتخسر رجا وخوض الخرافي وعيث السقا فقصوا حمائي بسك الدماء ولكنني ذكرت الوقت ولكنني قد ذكرت الوقت تذكرت أمي يا قوم هل أولام أبابي عن قد كانت حياتي وكنت الأمل وردتها وهي ترجوك وردتها وهي ترجوك قدت كلبي بأرض الحفر وشرت به جسمي لألقى القبر فلا خير في العيش بين الخفاف سأنضي ودربي دماء طيور سأنضي ودربي دماء طيور وما نعدو رأى جدار قدير دفين لأزمر رصاف فؤاد السخين وسال الجمعي بأرض جدود وسال الدماء وحزن صدري وزاد اللذا ودعت ضحبي وارض الصرا كان قائله وكان عبا فكرت شهيدا فالالصور فكرت جيدا يا رسول الله بأرض العراق فتي سديدا أجب إله دعا وحيدا فذل غنيرا بما قد أريد